أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى أخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه، وكان تقيا وبرا بوالديه وَلَمْ يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أَهْلِهَا مكانا شرقيا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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جزء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فلا داء من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا